بسم الله الرحمن الرحيم مركز ابن تيمية للإعلام يقدم نشيدا في رثاء الشيخين أبي الوليد وأبي البراء تقبلهم الله في الشهداء للأخ المنشد أبو الخير حفظه الله وهو بعنوان رحل الأسود, رحل الأسود. راح للأسود فلا تسل عن مثلهم فهمول و فضول وغاو تصافقون في عجل فضول وغاو تصابقون نحو الخلود في عجل نحو الخلود في عجل الجند تبكي حرقة والحزن بذا في المقل رحون بغزة غائر يدمي الفؤاد, يدمي الفؤاد المشتعل أبا الوليد شيخنا نحو الجنان وقد رحل يبكيه كل رفاقه والدمع مضرار هطل والدمع مضرار هطل أهين وخيف لا تنم قلبان بكذاك الرجل شيخ صبور ثابت في عزمه مثل الجبل في مثل الجبل كان العزيز بدينه ما همه من قد خذل فمضى غريبا يا رتجي نصران عزيزا مؤتمل نصران عزيزا مؤتمل حلل الأسود فلا تسل عن مثلهم فهم الاول فضل وغاو وتسابقوا نحو الخلود في عجل نحو الخلود في عجل ابل براءه تركتنا والحرب تشهد بالعمل كنت الهزبر اميرنا نعيم بمثلك يا بطل نعيم بمثلك يا بطل لم تن أن الجهاد طريق بدلم م الطفل ملو الشهادة غزة أ اسم الأماني والعمل أ اسم الأماني والعمل ومض تترء من واصل. فتحقت تلك المنافس الشهيد قدر تحل كلهم ها قد ارتحل فتحقت تلك المنافس الشهيد قد ارتحل فاز الشهيد قد ارتحل وبما اجلس الشوراء قد زأر ولبيت مقدسنا مباوا بأراضي سيناء انتشر وبأراضي سيناء انتشر لنا استكين ولا نلين ونقتل الباغي المضل صحيح وغاطع ريفنا اصدل معارك لانمل اصدل معارك لانمل الزحف لا ماضنيا أخي هيا التحق حتى مصر قموان تفضي فارس أنا الأوان للعمل أنا الأوان للعمل والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وتقبلوا تحيات إخوانكم في مركز ابن تيمية للإعلام